مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم جئنا جئنا جئنا جندا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جن لله سرنا سرنا سرنا حب لله نشدو دينا النحية نبني صرح النرقى نشدو دينا النحية نبني صرح النرقى نفني دل أن ذقنا ننهي حال طغوا نفني دل ذقنا ننهي حالا طغوا جنا سرنا سرنا سرنا حبا لله جئنا جئنا جئنا جئنا لله سرنا سرنا سرنا حبا لله نجلو سيفا بعنا يسقى مما روى نجلو سيفا بعنا مما روى يثقو منه أدنى يرغو من أقصى. منه, أدنى. يرغو منه أقصى، منه أدنى، منه أقصى. جنا، جنا، جنا لله. سرنا، سرنا، سرنا حبا لله. جنا، جنا، جنا لله. سرنا، سرنا، سرنا حبا لله. نردين ذلنتي يا همجت. فحش الدنيا نردين ذلنتي يا همجت. فحشان الدنيا يخشى هولن يخشى تكبر منه رجلا يخشى هولن يخشى تكبر منه رجلا جنا جنا جنا جنا لله سرنا سرنا سرنا حب لله جنا جنا جنا جنا لله سرنا سرنا سرنا حب لله طوبى لما لباه يهوه حق اللقيا تبني صرح يمنى يردي بغين أعيا طوبى لما اللقيا تبني صرح يمنى يردي بغيا أعيا طوبى تبني يردي طوبى لما لباه يهوا حق الاقياء تبني صرحا يرنا يردي بغيا اعيا طوبى لما لباه يهوا حق الاقياء تبني صرحا يرنا يردي بغيا اعيا طوبى لما حق تبني يردي بغيا